كلا ينبذن فِي الحطمه في الحطمه وما ادراك ما الحطمه كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه هلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه هلا في الحطمه وما ادراك ما الحطمه لا لا فِي <تصفيق> في الحطمه وما ادراك ما الحطمه لا لا في الحطمه وما ادراك ما الحطمه لا لا في الحطمه وما ادراك ما في الحطمه وما ادراك ما الحطمه لا في الحطمه وما ادراك ما الحطمه وما أَدْرَاكَ ما الشطمة كلا لا في الشطمة وما أدراك ما الشطمة كلا لا في الشطمة وما أدراك ما كلا لين في الحطمه وما ادراك ما الحطمه للا لين في في الحطمه وما ادراك ما الحطمه كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الشطمة في وما ما في الشطمة وما أدراك ما الشطمة كلا لا في الحطمه وما ادراك ما الحطمه لا في وما ما لا بذنا في الشطمة وما أدراك ما الحطمه كلا بذن في الشطمة وما لا في الشطمة وما لا في الحطمه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 كلا لا فِي في الحطمة وما ادراك ما كلا لا في الحطمة وما ادراك ما كلا في وما ادراك ما كلا لا في الحطمه وما ادراك ما الحطمه الا لا في في الحطمه وما ادراك ما الحطمه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 كلا لا في وما ما في وما في الحطمه وما ادراك ما الحطمه كلا لا في <تصفيق> الحطمة وما ادراك ما كلا لا في <تصفيق> الحطمة وما ادراك ما كلا لا في وما ادراك ما بذنا في الحطمه وما ادراك ما الحطمه الا لا ينذنا في الحطمه وما ادراك ما لا الحطمه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 الا لا ينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه الا لا ينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه الا لا ينبذن في وما ما لا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 <سؤال> كلا لينبذن في الشطمة وما في وما في الحطمه وما ادراك ما كلا لا فِي في في الحطمه وما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 كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه كلا لا في الحطمه وما ادراك ما الشطمة، كلا في الحطمه وما ادراك ما الشطمة. كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه في الحطمه وما أدراك ما كلا لا في وما ما في وما ما في الحطمه وما ادراك ما الحطمه الا لا في الحطمه وما ادراك ما الحطمه الا لا في وما ما في الحطمه وما ادراك ما الحطمه للا لا ينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه لا لا ينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه لا لا ينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه